بسم الله الرحمن الرحيم موقف الطريق الى الله يقدم الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله محمده من أشريك له واشهد أن محمد نعمده ورسوله صلى الله عليه وآله وصفه وسلم أما بعد قائل المصنف رحمه الله في ذكر السياق كيف وقع الشرك في بسم الله اما الناس في جزيره العرب خصوصا وما وصل اليه حالهم قبل الاسلام كانوا يسحق واتخذ اهل كل دار في دارهم صنما يعبدونه فاذا اراد رجل منهم سفرا تمسح به فيكون اخر فيكون اخر عهده واول عهده فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم في التوحيد قالت قريش اجعل الالهه الهام واحده ان هذا بشيء عجاب وكانت العرب قد اتخذت مع الكعبه طواغيت وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبه لها تدنه وحجب ويهدى لها كما يهدى للكعبه يقصد في النوع وليس في القدر تعظيم العرب للكعبه كما اعظم من كل بيت اخر لكن يعظمونها من جنس تعظيم الكعبه يقول وينحر عندها كما ينحر عند الكعبة وكان الرجل إذا تافر فنزل منزلا أخذ أربعة أحجار فنظر إلى أحتمها فاتقذه ربا وجعل الثلاث أثافية لقدره الأثافي التي يرتكد على القدر هذا من ضعف العقش الهائل الذي لا يتصور لولا أن نرى مثله في زماننا ولولا يعني ما يقع من البشر في قضيه العباده والالوهيه لما صدق الانسان مثل هذه الاشياء وهو انه يجعل ثلاث احزاب ربما يستنجي لبعضها ويتخذ الذي كان قرينه اله نعبده ونعبد الله او يجعلها شيئا يسمى الاسم عليه القدر الذي يطغى فيه الطاغي ولكن كما ذكرنا من قبل من يعبد الفئران والعجول والجعارين والثعابين وسائر انواع الاصنام ليس بعيد عن هؤلاء الحمد لله الذي عافانا نسال الله ان يثبتنا على هداه قال فاذا ارتحل ترك ترك الحجر الذي تغلب رب فاذا نزل منزلا اخر فعل مثل ذلك قال ابو رجاء العطاردي لما بعث لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فاستمعنا به سمعنا لمسيله الكذاب فلاحقنا بالنار ونرجو لا يغصد اتباع مسيله الى ان تاب الله عز وجل عليه في منتهى قال وكنا نعبد الحجر في الجاهليه فاذا وجدنا حجرا هو احسن منه نلقي ذاك وناخذه فاذا لم نجد حجرا جمعنا حفيه من تراب ثم جئنا بغنم فحلبناها عليه ثم طفنا به قال وكنا نعمد إلى الرمل فنجمعه ونحلب عليه فنعبده وكنا نعمد إلى الحجر الأبيض نعمد إلى نقصه إلى الحجر الأبيض فنعبده دمانا ثم نلقيه قال أبو أثمان النهدي كنا في الجاهلية نعبد حجرا فسمعنا مناديا ينادي أهل الرحال إن ربكم قد هلك فالتمس ربا الحجر لتعفو الكسر ربكم قد هلك فالتمسوا ربا غيرا قال فخرجنا على كل صعب وذلول فبينما نحن كذلك نطلبه إذ نحن بننادي ننادي إنا قد وجدنا ربكم أو شبه وكانت ضع منهم أو حاجة فأهلهم دل إناء وحد دي فإذا حجر فنحرنا عليه الجزور فقال عمر بن عبثة كنت ممن يعبد الحجارة فينذل الحي ليت معهم إله فيخرج فيخرج الرجل منهم فياتي باربعه احجار فينصب ثلاثه لقدره ويجعل احسناها اله يعبده ثم لعله يجد ما هو احسن منه قبل ان يرتحل فيتركه وياخذ غيره ولما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه وجد حول البيت 363 صنما فجعل يطالون بنسبه قوسه في عيونها وعيونها ويقول جاء الحق وذهب الباطل ان الباطل كان ذهوق وهي تتساقط على ادوها ثم امر بها فاخرجت من المسجد وحرقت قال ابن القيم رحمه الله في خاتمه كتاب الاغاثه غث المستنصر من طيور الشيطان قال وتلاعب الشيطان بالمشركين في عباده الاصنام تلاعب الشيطان وتلاعب الشيطان بالمشركين في عباده الاصنام له اسباب عديده تناعب بكل قوم على قدر عقولهم فطائفه دعهم الى عبادتها من جهه تعظيم الموتى الذين صوروا تلك الاصنام على صورهم كما تقدم عن قوم نوح عليه الصلاه والسلام ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتخذين على قبور المساجد والصروح و يعلم سدد طبعا شبه الصحيح واستورد اختلفت في اثنان ولكن هي من البدع المحرمه بلا شك اتخاذ القناديل والانوار على القبور يقول ونهى عن الصلاه الى القبور وثان ربه سبحانه الا يجعل قبره وثنا يعبد ونهى امته ان يتخذوا قبره عيد وقال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وامر بتسويه القبور التم... القبور وكس التماثيل قلت وسنذكر الاحاديث المستندة في ذلك قريبا ان شاء الله تعالى هاه فابل المشركون الا خلافه في ذلك كله اما جهلا واما عنادا لاهل التوحيد ولم يضرهم ذلك شيئا لم يضر اهل التوحيد جهل المشركين او عنادهم وهذا السبب هو الغالب على عوام المشركين وهو تعظيم الموتى الذين اتخذوا التماثيل على صورهم موتى صالحين لما ماتوا اتخذوا التماثيل على صورهم حتى عبدت واما خواصهم يقول هذا السبب هو الغالب على عوام المشركين اما خواص المشركين فانه اتخذوا لزعمهم اتخذوها لزعمهم على صور الكواكب المؤثره في العالم عندهم وجعلوا لها بولوتا واستدنا وجابا وحجا وقربانا ولم يذل هذا في الدنيا قديمه وحديثه فمنها بيت بيت على راس جبل باصفهان كانت به اصنام اخرجها بعض ملوك المجوس وجعل له بيت نار ومنها بيت ثان وثالث ورابع بصنعاء بناه بعض المشركين على اسم الزهره فخربه عثمان رضي الله عنه ومنها بيت بناه قابوس الملك ارم الشمس في مدينه فارغانه فخربه المعتصم واشد الامر في هذا النوع من الشرك الهند قال يحيى بن رشد ان شريعه الهند وضعها لهم رجل يقاله برهمن البراهما وضع لهم اصناما وجعل اعظم بيوتها بيتا بمدينه من مدائن الهند وجعل فيه صنمه الاعظم وزعم انه بصوره الهيولى الاكبر الهيولى هو اخر درجه من درجات الخيوط اللي هو الماده بعد ذلك الماده فالهيولى الاكبر يعني كانه ماده يعني اعظم الماده الماده اللي جت عندهم بالعصر القديم وتكونوا اربع عناصر هو الماء والتراب و النار والحي والحواء والهواء تقول حجج هذه المدينه في ايام الحجاج واسمها الملتاني الى ان قال رحم الله اصل هذا المذهب بموسى الصابئه وهم قوم ابراهيم عليه السلام الذين ناقرهم في بطلان الشرك وكثر حجتهم بعلمه وآلهتهم بيديه صلى الله عليه وسلم فطلبوا تحريف ان هم عشان كده نعرف وجه المناظره التي تمت بين ابراهيم في عباده النجم والقمر والشمس مع قومه وبين كثير من الاصنام لان الاصنام عندها ترمز الى الايه الى المد... الكواكب المدبره للعالم فهليه رموز لهذه الكواكب فلما ابطل الاصط بطل بالتالي ايه الرنم يعني هذا يرمز الى عباده الكواكب عباده الكواكب باطله بلا شك فكبا كذا عباده الاصنام التي ترمز اليها يقول وهو الذي كثر حجتهم بي لم والهتهم بيده فطلبوا تحريقه وهو مذهب قديم في العالم واهله طوائف شتى فمنهم عباده الشمس لا الفراعنه من اكثر الناس عباده للشمس واللي بيزعموا ان هو موحد من الفراعنه ان هو اخناتون بيقول اول من عرف التوحيد وهو الشرك ولذلك ان عباده غير الله عز وجل شرك ايا ما كان حتى ولو زعم ان هذا المعبود واحد لانه مقهور بامر الله عز وجل فهو خادم ابا مربوب الله عز وجل ربه وخالقه فاذا عبد إلها آخر حتى ولو جعله واحدا فليس بموحد ففرعون عندما قال ما علمت لكم من إله غيري كان مشركا ولا أذب الله ومن أشد الناس شركا وسوءا في هذا الضلال فمن وصف من يعبد الشمس بأنه موحد وأول ما عرف التوحيد كفر ولا أذب الله حتى إن كان يحتاج لقامة الحجة تقام عليه الحجة لكن هذا الكلام لا شك في كفره هما انه يتهم كل الانبياء قبل ذلك بلي انه ما عرف التوحيد لكنها النظريه الخبيثه الباطله بان الدين اصلا عباره عن فكر انساني تطور بدا بعباده الالهه كثيره ثم تحول الى عباده الاله الواحد ففكره الاله الواحد اصلا ما اي اله واحد اذاك يقول اول من سبق الى ايه الى فكره الاله الواحد هو اسمتون لان عندهم اقرب دي فكره والمتطوره و يعني في النهايه يوصل الى صفر بقى هو عندهم بقى هو وصل كان بدايه كتير وانا في الاخر وصل الى صفر يعني مفيش اله لا ولا الكفر ولا لا والله يقول فمنهم امباد السم دعموا انها ملك من الملائكه لها نفس وعقل كلام الفلاسفه اصلا ان كل حاجه عندهم نفوس وعقول يقول وهي اصل نور القمر والكواكب تقول الموجودات الكثريه كلها كلها عندهم منها وهي عندهم ملك البل تستحق التعظيم والسجود والدعاء ومن شريعتهم في عبادتها انه اتخذوا لها صنما بيديه جونا على نوع النار التي جهها خلف على نوع النار فادري وله ممكن تكون على نور مش عارف يقول وله بيت خاص قد بناه باسمه وجعل له الوقف الكثير الاوقاف الكثيره من القرى والضياع وله ستنة وقوام وحجبه ياتون البيت ويصلون فيه لها ثلاث مرات في اليوم وياتيه اصحاب العهاد فيصومون لذلك الصنم ويصلون ويدعون ويستسقون به وهم اذا طلعت الشمس فسجدوا كلهم واذا غربت واذا توسطت الفل ولهذا يقال يوقدات قبل الزواج ولهذا يقارحها يقارنها الشيطان في هذه الاوقات الثلاثه لتقى عبادتهم وسجودهم له ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تحري الصلاه في هذه الاوقات قطعا لمشابهه الكفار ظاهرا وسدا لذريعه الشرك وعباده الاصنام قلت وقد ذكر الله عز وجل عباده الشمس عن اهل سبأ من ارض اليمن في عهد بلقيس كما قال حكى قول الهدهد حيث قال وردتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله إلى أثر الآية وهداها الله تعالى إلى الإسلام على يد نبيه سليمان عليه الصلاة والسلام حيث قال ربي إني ظلمت نفسي وأست... حيث قالت قال عنها يعني قال الله عز وجل عنها قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ثم قال النبقين رحمه الله فصل وطيفة الأخرى اتخذت القمر صنما وزعموا أنه يستحق الطعظيم والعبادة والليه تدبير العالم السفلي ومن شريعه عب... من شريعه اوباد انهم اتخذوا لهم صنما على شكل اجل ويجرونه اربعه وبيد الصنم جوهره ويعبدونه ويسجدون له ويصومون له اياما معلومه من كل شهر ثم ياتون اليه بالطعام والشراب والفرح والسرور فاذا فرغوا من الاكل اخذوا في الرقص والغناء واصوات المعازف بين ايديهم سبحان الله وهناك ارتباط أكيد في أعياد المشركين بالرقص والغناء وفعل الفواحش مع عبادة الأصناع وذلك نلاقي عبادة الشيطان مقتنن عندهم بموارثة الفواحش والغناء والرقص واللعب ومنهم من يعبد أصناع من اتخذها على صور الكواكب وروحانياتها بدعمهم وبنوا لها هياكل ومتعبدات لكل كوكب منها هيكل نخص وصنمه اللي تخصه وعباده اللي تخصه ومت ومتى اردت وقوفا على هذا تنظر في كتاب السر المكتوم في مخاطبه النجوم المنسوب لابن اختبري اللي هو الرازي تعرف عباده الاصنام وخلفيه تلك العباده وشرائطها والكتاب ده طبعا تضمن يعني فضائع هائله في وصف هذه العقائد قيل ان الرازي الف هذا الكتاب يعني اظهارا لما عنده من العلم بمذاهبه وقيل انه تبع منه الاول اظهر ان شاء الله الرازي بلا شك عن كلامه في الجمله يدل على يعني يقينه بحق حقيقه الاسلام يعني وان الكتاب اللي كتبه ده بيقول ان عباد الاصنام ده بيبين عقائدهم فبيقول على سبيل المناظره لهم يعني مش مناظره اظهار الفضل عليه لان هو عارف حتى عقائدهم اكتر منهم يقول وكل هؤلاء ما رجعهم إلى عبادة الأصنام فإنهم لا تستمر تستمر لهم طريق إلا بشخص خاص شخص يعني شيء محسوس قدامهم على شكل خاص ينظرون إليه ويعكفون عليه ومن هنا اتفذ أصحاب الروحانيات والكواكب أصناما من بعض ذلك يعتقد أن كل كوكب له روش والروح هذه لابد أن يزعموا أن لها أصنام على شكلها زعموا ان الاصنام على صورها اصحاب الروحانيات فوضعوا الصنم في الاصل فوضعوا صنم انما كان في الاصل على شكل معبود غائب فجعلوا الصنم على شكله وهيئته وصورته ليكون نائبا منابا وقائما مقاما والا فمن المعلوم ان عاقلا لا ينحت خشبا او حجرا بيده ثم يعتقد انه اله ومعبود يعني لابد ان يرمز لحاجه عنه ذلك مش دخلها بذاتها اللي بي يعني لابد لها رمز ولا بد لها اعتقاد ثم بعد ذلك يغلب على الحوام عدم البحث عن الايه عن المرموز اليه اختفاء بالرمز وتصبح هي المقصوده بذاتها ومن اسباب عبادتها ايضا ان الشياطين تدخل فيها في هذه الاصنام وتخاطبهم منها وتخبره ببعض الغيوبات عنهم وتدل... وتدلهم على بعض ما يقع عليهم وهم يشاهد وهم لا يشاهدون الشيطان فجهلهم وسقطتهم يظنون ان الصنم نفسه والمتكلم المخاطب وهؤلاء او قناهم يقولون ان تلك روحانيات الاصنام وبعضهم يقول انها الملائكه وبعضهم يقول انها العقول المجردة اللي هي العقول عند الفلاسفه اللي هي الفيض الذي فاض من واجب الوجود بعد العقل الكلي وبعضهم يقول هي روحانيات الأجرام العلوية وكثير منهم لا يتأل عما عهد بل إذا تمع الخطاط من الصلم اتخذه إلها ولا يتأل عما وراء ذلك وبالجملة فأكثر أهل الأرض مفتونون لعبادة الأصنام والأوثان ولم يتخلص منها إلا الحنفاء وأتباء من التي إبراهيم عليه السلام وعبادتها في الأرض من أجرام قبل نوح عليه السلام كما تقدم النوح أرسل بعدما عبدوا الأوسع سبحان الله أن أهل الكتاب داخل الشيطان إليهم من خلال تصوير الأحراب الرهبان ثم وصل الأمر إلى عبادة هذه الأصنام من أكثر ما نطعمه مارتن لوثر المؤسس مذهب البروتستاندي في القرن الخامس عشر الميلادي انه انكر عليهم عباده الاصنام ودعا الى ابطال عباده الاصنام في الكنائس وهي صور الكب... ال الاحبار والرهبان ويعني وك... ذلك انها كانت اصبحت مقربه في الكنيسه حتى تراجعت عباده الاصنام كثيرا جدا لكن ما زالت موجوده تعظيم الصور وعبادتها بدرجات من الدرجات ووضع تماثيل للمسيح والعذراء والتمسك بها والذبح عنده ما زال موجودا لدى النصارى وجهود عندهم من ذلك يكفي ما يسمعونه بمرده بحصيرة بالدلاله وهذه الحصيرة ده عندهم مشهور بجوار مدينه دمنهور وهم يشدون الرحال اليه من اسرائيل ومن غيرها لفعله الشفياء عند هذا القبر ولا هؤلاء يزعمون انه رجل يعني صالح من انديم وهم يحرصون على تعظيم هذا القبر وفير الشقيات عنده يقول وعبادتها في الأرض من قبل قوم من قبل نون عليه السلام وهياكلها ووقوفها الأوقاف العليا عنه واستزانتها وحجبها والكتب المصنفة في شرائع عبادتها طبق الأرض يعني مليا الأرض قال إمام الحنفاء وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلن كثيرا من الناس صلى الله عليه وسلم من يأمن البلاء بعد إلرهيم كما قال رب السلام والأمم التي أهلكها الله تعالى بأنواع الهلاك كلهم يعبدون الأصنام كما قص الله عز جل ذلك عنهم في القرآن وأنجل الرسل وأتباعهم من الموحدين ويكفي في معرفة كثرتهم وأنهم أكثر أهل الأرض ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بعث النار من كل ألف تسع ومئة وتسعة وتسعون قد قال الله تعالى فأبى أكثر الناس إلا كفورا فقال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله فقال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين فقال تعالى وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ولو لم تكن الفتنة بعبادة الأصنام عظيمة لما أقدم عبادها على بذل نفوسهم واموالهم وابنائهم دونها فهم يشاهدون مصارع اخوانهم وما حل بهم ولا يزيدهم ذلك الا حبا لها وتعظيما ويوصي بعضهم بعضا بالصبر عليها وانطبق الملا منهم انمشوا اصبروا على الهاذيت ودليل ان النفس الانسانيه ناشره من ذلك ان الصبر حفظ النفس على ايه على ما تكره ومع ذلك هو يقول اصبر يقول وتحمل أنواع المكاره في نصرتها وعبادتها وهم يسمعون أخبار الأمم التي فتنت بعبادتها وما حل بهم من عاجي العقوبات ولا يثنيهم ذلك عن عبادتها فتنة عباد الأصنام أشد من فتنة إشت الصور وفتنة الفجور بها كلمة الصور يعني, يعني الأشكال المحسوسة إشت الصور اللي هي التي تكون على ورأة ولا على حيطة يقصد صورة هذه المرأة يعني هذه المرأة نفسها الإعجاب بالشكلة كل والعاشئ لا يسيه عن مراده خشية عقوبة في الدنيا ولا في الآخرة وهو, وهو يشاهد ما يحل بأصحاب ذلك من الآلام والعقوبات والضرب والحبس والنكال والفقر غير ما أعد الله له في الآخرة وفي البرد ولا يزيده ذلك إلا إقداما وحرصا على الوطور والظفر بحاجته فهكذا الفتنة بإعبادة الأصنام أشد فإن تعلها القلوب لها أعظم من تقلويها للصور التي يريد منها الفاحشه بكثير والقران بل وسائر الكتب الالهيه من اولها الى اخرها مصرحه ببطلان هذا الدين وكفر اهله وانهم اعداء الله واعداء رسله صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين وانهم اولياء الشيطان وعباده وانهم هم اهل النار الذين لا يخرجون منها وهم الذين حلت بهم المثلات ونزلت بهم العقوبات وان الله سبحانه بريء منهم هو وجميع رسله وملائكته وانه سبحانه لا يغفر لهم ولا يقبل لهم عملا وهذا معلوم بالضروره من الدين الحنيف وقد امم الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم واسبائه من الخنفا بماء هؤلاء واموالهم ونساءهم وابنائهم وامرهم بتطهير الارض ايسوجدوا وذمهم بسائر انواع الذم ولمهم بانواع الذم وتوعدهم باعظم انواع العقوب فهاؤلاء في شق ورسول الله في شق ثم قال رحمه الله ومن اسباب الفسد ومن اسباب اباده الاصنام الغلو في المخلوق وايطاره فوق منزلته اتجعلوا به حظا من الالهيه وشبهوه بالله تعالى وهذا التشبيه الواقع في الامم الذي ابطله الله سبحانه وبعث رسله وانزل كتبه بانكار لو تشبيه المخلوق بالايه في الخالق اذا هنا النديه تشمل من ثلاثه اوصاف تشمل التعطيل وتشبيه الخالق بالمخلوق وصفه بالنقصه وتشبيه المخلوق بالخالق وصفه بصفات الالهيه والربوبيه يقول فهو سبحانه ينفي وينها ان يجعل غيره مثلا له ولدا وشبها له لا ان يشبه هو بغيره اذ ليس في الامم امه جعلته سبحانه مثلا لشيء من مخلوقاته فجعلت المخلوق اصلا وشبهه بالخالق يعني في الاصل يعني اقصد لكن وقع عليهم من ذلك كثير حين نسبوا الى رب العجد والضعف فاليهود على ذلك يعني من اوائل الامم المشبهه الخالق بالمخلوق بيقصد ان هو ما جعلوش كاصل ان المخلوق والاصل والخالق هو الفرع يقول هذا لا يعرف في طائفه من طائف من ادم ولكن هم عندهم ان الرب اكبر ولكن المشركين منهم في شرك مشابهه الخالق بالمخلوق في ان هم وصفوا الخالق ببعض صفات النقص وليس ان الاصل عندهم المماثله لكن لا شك ان هناك من شبه الخالق بالايه بالمخلوق يقول انما الاول اللي هو تشبيه المخلوق بالخالق هو المعروف في طوائف اهل الشرك غلو في من يعظمونه ويحبونه حتى شبهوه بالخالق واعطوه خصائص الالهيه بل ظنوا انه اله وانكروا جعل الالهه الههم واحده وقالوا اصبروا على الالهاتكم وصرحوا بانه الههم معبود يرجى ويخاف ويعظم ويسجد له ويحلف باسمه وتذبح له القرابين الى غير ذلك من خصائص العباده التي لا تنبغي الا له ثم ذكر رحمه الله في ذلك بحثا نفيسا فاذاد وفاد ثم ذكر باقي طوائف المشركين من عباد النار والماء والحيوانات والملائكه وغيرهم من الثنويه ثنويا الذين يعبدون الهين اثنين كالمجوس الهله الغلمه والهله النور الهله الخير والهله الشر والدهريه ثم الطضائعيه اللي بيقولوا الطبيعه هم كانوا قديما يرون بالدهريه ان الدهر يهلك الناس والزدور دورته كل 36000 سنه والفلاسفه طبعا هو الدهريه دول نظريتهم هي التي طغت على العالم الغربي في المرحله المواثره لو مجرد طبيعه طبيعه طبيعه خصوصا مع تقدم العلوم التجريبيه ومعرفه اشياء كثيره عن حقائق اشياء في الطبيعه واكتشافات متعدده جعلتهم يقولون بالطبيعه كلف وصفوها بكل صفات الكمال الخلق ولا الاتقان ولا العلم والحكمه ولا يدرك الله يقول الفلاسفه ذكر من اضاعهم اشرائعهم الباطله واسسورها وكيفيه عبادتهم لما الفه ونقد ذلك عليهم اتم نقد تعلمه الله رحمته المقصود ان اكثر شج الامم التي بعث الله اليها رسله وانزل كتبه غالبهم انما اشرك في الالهيه ولم يذكر الجحود ولم يذكر جحود الصانع الا عن الدهريه والسنه لم يورد قبل وجود الصانع الا عن الدهريه والثنويه واما غيرهم ممن جحدها عنادا كفرعون ونمرود واضرابهم فهم مقرون بالربوبيه باطنا كما قدمنا قال الله عز وجل عنهم وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوى وبقيه المشركين يقرون بالربوبيه باطنا وظاهرا كلمه إثبات الربوبيه يعني وجود الرب سبحانه وتعالى وليس بانفراده بكل المعاني التي يستحقها عند وجل لكن يقرون بخلقه للعالم يقول بقيه المسلمين يقرون بالربوبيه باطنا وظاهرا كما صرح بذلك القران فيما قدمنا من الايات وغيرها مع ان الشركه في الربوبيه لازم لهم من جهه اشراكهم في الالهيه الكلام ده ازاي لانه لا يمكن ان يعتقدوا الهه الا وهو يرجو نفعه وضر ولا ولن يرجوه إلا هو يعتقده فهو يعتقد فيه النفع والضر او يعتقد فيه الملك او يعتقد السياده والامر والنهي وواحد من هذه لازم لهم به الشرك في الربوبيه كما كذبوا الاسماء والصفات بمعنى انه لا بد ان يكون قد جعل الله جدلا في اسماءه وصفاته فاذا تم اصطرم او الوثن او غير ذلك او الجن او الانث الها وربا وتمه يعني تميعا بطيئا يعتقد انه يجيبه على البعد فهذا شركه في الاسماء والصفات النضيه في اخذ الانداد في الاسماء والصفات يقول اذ انواع التوحيد متلازمه لا ينفك نوع من منها عن الاخر وهكذا اضدادها فمن ضاد نوع من انواع التوحيد بشيء من الشرك فقد اشرك في الباقي مثال ذلك في هذا الزمن عباده القبور اذا قال احدهم يا شيخ فلان لذلك المقبور اغثني يا شيخ فلان اغثني او افعل لي كذا وانا حول ذلك يناديه من تافه من بعيده وهو مع ذلك تحت التراب وقد صار ترابا فدعاؤه اياه عباده صرفها له من دون الله لان الدعاء مخر العباده وان الدعاء هو العباده فهذا شرك في الاثير الالهيه وسؤاله اياه تلك الحاله من جلب خير او دفع ضر او رد غائب او شفاء مريض او نحو ذلك مما لا يقدر عليه الا الله معتقدا انه قادر على ذلك هذا شرك في الربوبيه حيث اعتقد انه متصرف مع الله تعالى في ملكوته ثم انه لم يدعه هذا الدعاء الا مع فقاره انه يسمعه على البعد والقرب في أي وقت كان وفي أي مكان ويصرحون بذلك وهذا شرك في الأسماء والصفات حيث أثبت له سمعا محيطا بجميع المسموعات لا يحجبه قرب ولا بعد فاستلزم هذا الشرك في الإلهية والشرك في الروبية والشرك في الأسماء والصفات يقول والشرك نوعان فشرك أكبر به قلود النار إذ لا يغفر وهو اتخاذ العبد غير الله ويقول نداً مسوياً مضاهي نداً مسوياً مضاهي الشرك الذي هو ضد التوحيد نوعان أي انقسم إلى نوعين فالشرك أكبر ينافي التوحيد بالكلية ويخرج صاحبه من الإسلام به قلود فائله في النار أبداً إذ, ت... إذ لا يغفر إذ دي تعالين لأبدات الخلود أي لكونه لا يغفر جلس قال الله تبارك وتعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما هذا عند عامه اهل العلم في تفسير هذه الايه يبقى الشرك المذكور فيها هو الشرك الايه الاكبر الذي لا يغفره الله الشرك الاصغر في مشيئه الله هو من دون ذلك لانه دون الاكبر دون الشرك الذي لا يغفره الله وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رب لم يبقى إلا من حبثه القرآن وهذه الآية التي حبثته فلو كان الشرك الأصغر لا يغفره الله لكان صاحبه مخلدا في النار وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما حفره من الشرك وأنه أخفى من دبي بن نم فقاله كيف نتقيه وهو أخفى من دبي بن نم قال قولوا اللهم إن نعوذ بك أن نشك بك شيئا نعلمه وانستغفرك لما لا نعلم فلو كان الشرك الاصغر لا يمكن ان يغفر ولم يكن في المشيئة لما كان هناك معنى للاستغفار منه وهو لا يعلمه الانسان لان عدم معرفته مقتضى لان كونه ما زال داخلا عليه لانه لا يدري فهذا دليل واضح جدا على خلاف ما ذهب اليه الشيخ الاسلام التيمي رحمه الله من ان الشرك الاصغر لا يغفر ولكن يقول بعدم تخليدي صحيح ابن النصر بمعنى ان الشرك الاظهر عند الله لا بد ان يعاقب صاحبه وهذا قول لا اعلم احد من اهل العلم قبله وقال بذلك الشرك الاظهر الذي من جنس الحلف والرياء حلف غير الله والرياء واجعل ما شاء الله وشئت ونحو ذلك هذا مما هو من دون ذلك فان الله لا يغفر ويشرك به هذا الشرك المطلق وهو الاكبر وقال تعالى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بايدا وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل عبد الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواهم نار وما للظالمين من انصار وقال تعالى: فادتبوا الربا من الاوثان وادتبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما فر من الثمائه فتخطب طير او تهوي به الريح في مكان اخر فقال تطوب صفته وهم الرسل عليهم الصلاه والسلام بعد ان اسنى عليهم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو اشرفوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون فقال لقائمه محمد صلى الله عليه وسلم ولقد روحي إليك وإلى الذين من قبلك لإن أشركت لا أحبطن عملك ولتكونن من الخاترين بل الله فاعبد وكن من الشاهد فالشرك أعظم غنب غصي الله به ولهذا أخبرنا سبحانه أنه لا يغفر أي لمن بلغه النهي عنه ومات على ذلك أما من مات مسركا ولم تبلغه رسالة الرتل ولم تبلغه الحجة فقد قال عز وجل وما كنا معدرين حتى نبعث رسول هؤلاء يمتحنهم الله سبحانه وتعالى في عرصات القيامة ومن دخل أن نرى منهم طاعة لله كانت عليه بردا وسلاما فدل ذلك على تخصيص هذا هذه الآية إن الله لا يغفر ونشرك به بإقامة الحجة وبلغ الدعوة ويخصص كذلك بالتوبة فمن تاب إلى الله تاب الله عبدالله عليه وإلا لما كان هناك معنى لبعثة الرسل أصلا فإنهم بعثوا يدعون الناس إلى التوحيد وترك الشرك الذي هم عليه فلو كان لا يغفر الشرك لمن رقع منه مرة ولو تاب لما كان هناك معنى لدعوة الرسل فالشرك لا يغفره الله لمن مات على ذلك بعد بلو الحج يقول اخبر الله انه لا يغفر وانه لا اضل من فاعله وانه مخلد في النار ابدا لا نصير له ولا حميم ولا شفيع يطاع وانه لو قام لله تعالى قيام الثاريه ليلا ونهارا يعني قائم في عبادته زي العمود لا يتحرك ولا يمل ولا كل ثم اشرف مع الله تعالى غيره لحظه من لحظاتي وما بعد ذلك فقد حبط عمله كله بتلك اللحظه التي أشرك فيها ولو كان نبيا رسولا ولو كان محمدا صلى الله عليه وسلم معنى هذا يقول هذا من تقدير وقوع المحال من المستحيل أن يشرك ولكن لذي يعني أنه لو كان نبيا وأشرك لحرط عرب فكيف بما دون ذلك يقول وهو كثير في اللغة العربية ذي لو أراد الله ويتقذ ولدا لا اصطفى مما يقول لك لو كان فيهما أليهة إلا الله لا فسدت يقول اي لو قدر وقوع ذلك وقوع ذلك من ملك او رسول لكان كغيره من مسكين في خبوط عمله وحلول غضب الله عليه والا فلم يرسل الله تعالى رسولا الا معصوما من جميع المعاصي فضلا عن الشرك هذا الذي ذكره من اسمه الرسل غير المعصوم الصحيح الذي عليه المحققون هناك خلاف في الصغائر غير المفسدين او غير المذريين ان الراجل عصمتهم عن جميع المواث اما عصمتهم عن الشرك فاجماع الخلاف مع اليهود فقط طب يهود يجوزون ان يكونوا انبياء موسى ولا هذا والله ويجوزون عباده الاصنام عليهم معوذ بالله من ذلك فبالاضافه هم يجوزون ما دون ذلك بالاوله عندهم ان سليمان عبد الاصنام في اخر حياته ولا هذا والله تقول ولا ولم يرسل له رسولا الا معصوما من جميع المعاصي فضلا عن الشرك الله اعلم حيث وجد الرساله والاياه في بيان انضم الشرك ووعيد فاعله اكثر من ان يحتض هذا المختصر وفي معناها من الاحاديث ما لا يحصى ونذكر في ذلك ماذا احصى فنقول وبالله التوفيق في الصحيح ان عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات يشرك بالله شيئا دخل النار وقلت انا ومن مات لا يشك الا شيئا دخل الجنه رواه البخاري ومسلم وهذا الذي ذكره من قوله نفسه موقبا به روايه مرفوعا عن ابي هريره رضي الله تبارك من حديث جابر في الصحيح من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ما الموجبتان اخصل الموجبه لدخول الجنه واخصل موجبه لدخول النار فقال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار رواه مسلم واحمد وفيه في الصحيحه ومسلم ايضا عنه وجمعنا وقال تيم الله صلى الله عليه وسلم يقول من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل النار وفيه من حديث ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاني جبريل عليه السلام رشدني انه ممن مات من امتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه قلت وان زنا وان ترق قال وان زنا وان ترق رواه البخاري ومسلم هذا ظاهر فيه انه وان فعل ذلك ومات عليه لانه لو تاب فمعلوم ان من مات لا يشرك الا شيئا وقد تاب من الشرك قبل ذلك فانه يا اخو الجنب اذا ليس هناك معنى لذكر والزنى والسرقه لو كانت مثل ايه الشرك يا ذكرت هنا للتفريقه بينه وبين الشرك يبقى انزنى والسرقه غير ايه غير الشرك بالله واحنا الشرك موجود لمن تاب منه ولم يمت عليه لمن تاب من الشرك ولم يمت عليه اغفر الله له يبقى لو الزنى والسرقه بالايه الاول يبقى ايه لن دي في من مات على ذلك طب يبقى يحتاج الكلام أن ندخل الجنة وإن ذنى وانسرق يعني شاء الكبائر لا يؤثر في الإيمان ولا يؤثر في العقاب نقول لا هذا دقل الجنة كما في الحديث الآخر يوما من الدهر أصابه قبل هذا اليوم ما أصابه يبقى دخول الجنة في إثبات الدخول لكن كيفية الدخول ووقت الدخول وهل يعدد قبل الدخول أم لا لم يذكر في الحديث وبالتالي يجمع بينه وبين الأحاديث التي ذكر فيها إيه يقاق اصحاب الذنوب وان الزنا والسراق مثلا يكونون في النار بده ان شاء الله وقد غلى فاعل له ذلك وان شاء لم يفعل وبالجمله فلا بد لابد من القطع بوجود طائفه من اوساط الموحدين يخرجون من الثبوت الاخبار المتواتره بخروج اوساط الموحدين من النار يبقى لابد ان يكونوا ايه دخلوا حتى يقول وفيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سالت الرسول الله صلى الله عليه وسلم اي الذنب اعظم قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك الحديث رواه البخاري ومسلم وزي ما قلنا الحديث ده يفطر نمد في الاسماء والصفات نمد في الربوبيه نمد في, في الايه بانواع الشرك كلها وفيه عن ابي بكر رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الا انبهكم باكبر الكبائر ثلاثه الاشراك بالله وحقوق الوالدين وشهاده الزور روى احمد عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدواوين ثلاثه الدواوين عند الله ثلاثه ديوان لا يعبد الله به شيئا وديوان لا يترك الله منه شيئا وديوان لا يغفر الله يعني انواع الاعمال دورين على الأعمال بتجعل أقتاما أنواع الأعمال كذلك كل الأعمال تجعل مع بعضها في ديوان ذي دي الجنب كذلك يجعل كل مجموعة مع بعضها متشابهة في ديوان كتاب يجمعها فالأعمال ثلاثة أنواع فأما الديوان الذي لا يغفره الله فاشترك بالله قال الله عز وجل إن الله لا يغفر وأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فقال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة واما في ومن الذي لا يعذب الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله من صوم من صوم يوم تركه او صلاه فان الله تعالى يغفر ذلك ويتجاوزه ان شاء واما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فظلم العباد بعضهم بعضا القصاص لا محاله تفرده به احمد اضعفه الشيخ اربع لكن المعنى صحيح وثابت بجمله الأذلة الأخرى وله لأحمد عن معاية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عاتى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل ممنا حديث صحيح وهذا معناه المغفرة التي في قتل الرجل مؤمنا المغفرة التي تجبر كل الحقوق فلا بد من القصاص يوم القيامه لا بد من اعطاء حق القتيل والا فهو في النهايه في مشيئه الله إن شاء دب وان شاء غفر له لكن القتيل لا بد ان يقف ويأخذ حقه من ذلك القاتل فان اراد الله له المغفره فانه سبحانه وتعالى يرضي القاتل القتيل من عنده حتى يعفو عن ذلك الايه القاتل اراد الله عبد الله عذابه عذابه سبحانه وتعالى ويمكن ان تحبر على من قتله لاجل ايمانه فيكون كفرا من هذا الباب ويكون ذلك من يعني عطف خاص على عام بدل يقتل مؤمنا لايمانه او مستحيلا لذلك فيكون احد انواع الكفر نبه عليه تحديدا والا فقد قال سبحانه وتعالى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء الذي بحق فتمه عقد له وقبل العفو صار على اقوى سبحانه وتعالى وقبول الذيه فلو فمعولود الاخوه الايمانيه وعدم تحتم قتل قاتل النفس المؤمنه هذا دليل اكيد على عدم خروجه من المله وبالتالي عدم تغريضه في النار وقال احمد علي عن ابي ذر رضي الله عنه ان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى يقول يا عبدي ما عبتني ولا جوتني فاني غافر لك على ما كان منك يا عبدي انك ان لقيتني بخراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرب شيئا لقيتك بخراب امره حتى للسوايد والترمذي قال حدثنا صحيحا انا تروي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي وده معنى ديوانه لا يعبه الله به شيئا يعني لا يبالي مهما كثر ان يغفره لو شاء ولا يتعاظم عنده ان يغفره كله لمن شاء ليس عظيما عند الله وليس كبيرا عنده عز وجل ان يغفر هذه الذنوب بل هي يسيره عليه قال عز وجل يا ابن آدم لو بلغت ضرورك عنان السماء أي سحاب السماء ثم اتغفرتني غفرت لك على ما كان منك وعلى وارف الوائد ثم اتغفرتني غفرت لك اللهم اغفر لنا أجمعين أرد. والوالدين والمؤمين والمؤمنات والمسلمين والمسلمين الأحياء منه والأمور قال يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشعر بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة قال ابن أبي حاتم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نفس تموت لا تشرك بالله شيئا الا حلت لها المغفرة ان شاء الله عذبها وان شاء غفر لها ان الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال ابي علي عنه عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذل مغفرته على العبد ما لم يقع للحجاب قيلا نبي الله وما الحجاب قال الاشراق بالله قال ما من نفس تلقى الله لا تشرك به شيئا الا خلت لها المنظره من الله تعالى ان شاء عذبها وان شاء اغفرها لكن ان شاء يعذبها في النهايه وفي الذره ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يغفر يشرك به ولا غفير وما دون ذلك لمن يشاء وله احمد عن ابي تعين الخضريه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من مات لا يوسف الا شيئا اخرجا و لابن ابي حاتم عن ابي ايوب رضي الله عنه فرجاء رجل الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال ان لي ابن اخ لا ينتهى عن الحرام ان لي ابن اخ لا ينتفع خلاص قال ومدين قال يصلي ويوحد الله قال التوهب منه لينا فان ابى فابتاعه منهم قول له اديني دين لينا كده يعني ايه ايه راي في دين الاسلام ولو ما رضيش انت بتاخد كام وتديهو عايزيه مجانا التوهب منه عشان يبين له قدر ايه تعظيم الدين عنده فان ابى فتاعه منهم فطلب الرجل راك منه فابى عليه فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال ودته شحيحا على دينه فقال فنزلت ان الله لا يغفر اشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن شاء هو الاقبل فيهم ضعف لكن الاقبل صحيح من طرق والثاني الحديث اللي هو ده فيه ضعف والالبيراني عن ابن عباس قال قالوا عنهنا عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل من علم اني ذو قدره على مغفره الذنوب غفرت له ولا ابالي ما لم يشرك بي شيئا الفتن قال ابن مرداوي عن امام الموصلي رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اخبرتكم بالخير التام الاشراك بالله ثم قرأ ومن يشرك بالله فقد استرى اسما عظيما وقول الوالدين ثم قال انشكو لي ولوالديك الي المصري قولوا قليلا يا مصطفى